إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا وسيدنا ه د أ ت العيون وهجعت الجفون و أ ن ت حي طيور الهنا ها نحن في ا ل ث و ث ا ل أ خ ي ر من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول 「今夜は元気